أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن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 أما السفينة فكانت لمساكين يعمدون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فكان أبواه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 وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَرَادَ رَبُّكَ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 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الْأَرْضِ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِنَّا ذاخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وان من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن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 119. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 110. ثم أتبع سببا 111. حتى إذا بلغ بين السزين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا 112. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 113. فهل نجعل لك خرجا على عَ بناَا وَوبهُ سَدَاء قاللَ ماَا مَكني فيِيهِ رَبّ خَير فَعنني بقوة أَج البَينَكُمْ وَوبَهُم رَدنا آتُني زُبر الحدير د حتى إ سو بين الصَّدَفَين قَالَ فُخُ حتى 119. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 110. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 121. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 122. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم اهو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بسم الله الرحمن الرحيم ك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 وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رب قالا تكلما الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سفحوا ان سفحوا وعشيا يا يحيى جاء ذا بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا للذين نا وزكاتا وكانت تقيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرحيا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 117. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم, يمسسني بشر ولم أكو بغيا 118. قال كذلك قال ربك هو علي هين 119. ولنجعله آية لمنى 114. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 115. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 116. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 117. قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتا 119. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا 110. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 129. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 120. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 121.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 فاعبد ما لا يسمع ولا يبصر, ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا سيا يا يهبتني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب ان تعن عن الاتي يا ادريني لعل لم تنتهي لارجمنك واهجر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 أخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمر وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا ٱ بَيْنَكُمْ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ الرحمن خر سجدا وبكيا خلف من بعدهم خلف اضل الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك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 119. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 110. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا 111. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أنا خلقناه 119. فوربك لنحشرنهم والشياطين 110. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا 111. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشف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 ذين واذا تلا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نبيا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 119. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 110. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 111. أطلع الغيب أم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 121. فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض, الأرض وتخر الجبال هدا 122. أن دعوا للرحمن ولدا 123. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 124. إن كل من في السماوات والأرض يتفطرن منه 114. لقد أحصاهم وعدهم عدا 115. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 116. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدعل لهم الرحمن ودا 117. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تُندَر به قوماً لُدّاً وكم أهلكنا قبلهم من قمن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم ضاغما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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوع نار فلا نئی اخترتك فاستمع میری کلو نصن ہے وہ میں تھی کبھی امی کا چکر ون می و قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وغم يدك يا جناحك تخرج بيضاء من غير سور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 گزری يا موسى ولقد لو عليك من اخرى اذ روح قُضِي فِيْنِ فِيْنِ ام فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِيَعْدُونَ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِن تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذُنْ لَكُمْ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 وَاصْنَعْتُكَ عَلَىٰ نَفْسِي إِلَّا مَا بِكَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أو يخشى هُنَّ قُولَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ اتبع الهدى لو <تصفيق> <تصفيق> كُنُورْعًا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارًا سُخْرًا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 احشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمعت يده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فنسحتكم بعذاب هذه وقد خاب من افترا فَتَرَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ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 سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعمى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا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 فلأقطعن أيديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما فاقض ما انتقى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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَارِبَ الْكَوْنِ لَأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَّا السَّلْوَاءَ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِ 119. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار وسامر ترجع موسى الى قومه غضبان اسفاه قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اف طال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب, يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا بالله ولكننا حمنا وزرا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القسامر فاخرج لهم عيد لن 119. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي 110. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا 111. ولقد قال لهم 129. <تبعوني وأطيعوا أمري> قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 120. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم طلوا ألا تتبعني تتبعن أفعصيت أمري 121. قال يا ابن ولا براسي اني خشيت ان تقول فرضت بين بني اسرائيل اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا زامر قال نبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضه من اثر الرسول فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فان لك في حياتك ان تقول لامسا لیا کن ثُمَّ پو ثُمَّ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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنسى فذالک انزلناه قرانا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعالى الله ملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ خَلْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ 124. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 125. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى 126. وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى 127. فوسوس إليه الشيطان قال, يا آدم قال ان اذلك على شجره خلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سواتهما وظفقا وظفقا يخصفان عليهما من ورق جننه وعصى ادم ربه فغوى ثم تباها ربه ف قَالَمْ بِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ سیت وقداری اکلم یوں کم اہل کلا مینل کو إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسفح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنَ الآلَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيه وَإِذْ أَسْقَيْنَاكَ جَنَّةَ الرَّحْمَنِ إِذْ نَسِيتَ وَلَقَدْ كُنْتَ مِنَ الْنائِمِينَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا لکھنؤ کبھی رو لسون کربل انس کلک رویہ سو 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى